إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أأَسَ رَبُّهُ إم طََّقَ كُأَ يُبدِلَهُ أَزواجًا خَييرًا مِن كَُّ مُسلمٍ مُؤمننَات مُسلمٍ مؤمنِنَاتٍقالَانتَاتٍ تَائِباتٍَ عَابدات. عابدات سائحات فيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِدَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ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 وَقِيلَ ادْخُلُ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت, وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين